يا ايها النبي احرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان تكن يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون